Turun dari Marwah menuju arah sofa Sambil berdoa pribadi-pribadi secara singkat dan padat Berangkat menuju sofa sambil berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah wahdahu la syarikalah La ilaha illallah وَتَعَالَى كَرِيمُهُ له. لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. أنجز وعده. ونصر عبده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحدة.